و احد من الطلبه طالب فصلان في ماده الاقتصاد عندما واحد على المصدر يكون اعلى الى اخره بيدرك ليش ده lafter dedi evet. asl Ki Mereli. her ve evet. göre. Göre, ki ama o da ve Allah Allah طار خوش دي يا جت لنكي ندري بس عشان تصفي ادي وقت الارض فعلي سيدي عن وغيرها. وغيرها. جلو ده الشيء اللي ورده وخيره لنا لما طلعوا وضع من ولا يكون عام من ماضرين أه من ما ذكره ومن غيره من ماضرين وفعرين يحصل عما من ماضره وغيره وبينجي خلاكلين عنه عميلي من ماضره وغيره دائمك فهذا مضاء من ماضره وغيره مضاء من خلاله فتحبه من ماضره وغيره فإنه فيشمل التحميل الاسمي وي تحويله كذلك ايضا ايضا هذا الجيش معدو جيش معدو تحويل المرضي والفعاليه المشتقات يشمل تحويل الاسم الاسم المفرد مساله المشتقات نسمي الاسم المفرد في الصوت اقدر في جاء جيد يسمى عاشم عاشمي مردولي يسمى يسمى التحويل من تحويل اسم ينمسن والمجموع وينصقر ويننسوب ونحوي ذلك بدي ايضا أيضا أيضا كما يسمون تحويلا التحويلة التحويل التحويل إلى ي يتحول ماضي وفعل بخير. الله الله بلي يكون أعمى من المضاري، من المضاري وغيرهما يبولا من المضاري ودفعل وغيرهما ويأخذ عم ام ماجذير او مصدره فعلين ماجذير هو هي و هي دي تحويل فيشملو فيشملوه تحويل اسمي في اوتاميل يعني دعوه تحيه الاصلي هذه تحيات اسمي فيسبوك ايضا شويه ليش بقول ايضا ليش بقول ايضا في اسمي يعني وهذا أشمل وهذا Meri tabata dedi. Meri Bu hada. Meri bu had eşmeri. Ela bu had eşmeri. Daha şubut ela. Şunu. Fakat diğerini maktib tafsir ve arasırfi mesela حول الأصل واحد، أصل جديد، معنّه بمعناه، معنّه بمعناه، كنا اختيراً لأن في هذا العلم الله تصرفات كثيرة، تصرفات كثيرة، أبتعدت عن الطرفات، نشوداً من مانع الضمّاء. Ne kadar hoş değil. Yeni maktiyeli şimdi bu tersif kullanıyor onlar. Önemli olsa tersif kullanıyor. Hep kullanmıyorlar. Hep tersif kullanıyor onlar. Ma'anlu bi'alâhu. Ma'anlu bi'alâhu. Ma'anlu bi'alâhu. Ma'anlu bi'alâhu. Yoksa takvâldır. Bu yoktur بمعنىه قلنا اختيرة قلنا اختيرا لأن ومن كم قد اختيرا لأن في هذا الالم تصرفات كثيرة وضمان مناصب لنبي فعوين كجسة إفادة السن فاختي يدل عن مبالغة أي تكسير إن شاء الله وهذا ملي وهذا اول من بكذا زمان اولا رجعيه مخصوص لاحظوا نفس الامثله نفس ما قدرت احولها الى اشياء مختلفه وهذا اللي اكثر اشبه تتعلم واجبها انتهى و هذا الاوانو و خبردر اوانو ان رجع الى المقصود بيعله الجيش السوكي ما اصلا الواحد يغيره ملل. إلى امثله المضيفه آه اه دي ف بالفعل اخره الكلمات سلاسل الرسول معلوم خبر هو معدوم الخبر المقدم انذ الكلمات والجمله ترخى الخبر انذ اسم سلاسل. Bu, enne merhum, isimli isimli isimli isimli haberdir. Bu cümle mümkünün maharum. Bu maharumdur, odur o. Verir ismun, ve harifun, tabi bizim ilgilerden fiildir. Bu, ki da bu, bu vakti. نرجع وارجوع عن مخض مختي إلى تحويل أصل واحد إلى مسلمة. فذن من سنقول معروون أن الكلمات الثلاث لاسم وفعل وحرف ولما كان بحسوه في بيان الفعلي ولما كان بحسوه عن بيان الفعلي بحسوه بحسوه بحسوه هذا الأهل. ومشتوق منه بحث المصنف وضغل ولما كان بحثه بحث الألميان بحث الألميان ولما كان بحثه في بيان الألمي بحث ويأت بحث فقودة ولما كان بحثه عن بيان فعل ومشتوق منه بحث عن كده عن جزء عن الجعل وفي بيان المصري لما كان تعل بحثه عن الجعل ومشتق منه سرعان سرعان مصلي بحثي بحث هذا بحث العلم عن عن عن الجعل ومشتق منه سرع في بيان تقسيمه تقسيم الجعل إنعمله من أقسامي آخر شو ليك وشو لي نصمات ونور ملاز آخر شو Sümmet oluhi de ahi bi ah ve sümmet olu kesin fani ah ve isim kesin de annu isimli kelime məxsusat Allah Allah evde annu bariy bariy ve vahv isimli kelime Allah ve ilmə qamidi ilmələr vahv və buni elə this is faith this is which o isim ki burada o isim ama en güzel o ama burada burada buradaki fe'il isimli kelimeler أنه كي على معنى في نفسه مختاراً بأحد النفوس كلمة في نفسه مختاراً بأحد أذني السلاخة المضرة وهو اسمك يعني مثل مخلص. وأما بالفصحى فما صار فعل يفعل فعل يفعل فعلًا. تطبق يعني. اللي أذعنه هو ضمه إما الأولى الأولى وهو لأنه الأولا وهو. وهو داخله. إما ثلاثون أما رباعيون لأنه لا من عندك تكون حروف وعصية وثلاثة. اكثر بحث مدرسي بالوائل بتقول الثلاثي من الشكل الرباعي ايش يعني يقدر من حروف ماشي و اكتوبر والسنهيوم مش لازم أي <تصفيق> بيشاهد تتبعي اي الاستقراي ايش اسمه اي الاستقراي وشاهد بيؤت استقراي ده من إدارة المظيل فاعليه من هذيانية نبه بب استخراج من استخراج استخراج ve muhafazdı adı adı ah muhafazdı Nurmaz tabi yani asad yani ne şu ne arı su ne zaytun su oldu mu acaba nişan muhafazdı adı ne ne ne ne karı varır karı vardır o zaman beş abdi yaptıktı ki gitmiş uğruyoruz geliyor erikte gitirıyoruz fal gitmiş الخماشي فما فوقه ذنب من غير خرج خصل إلى اتقاري لما كي عندك من محاور هذا الجسم الخماشي فما فوقه اتقاري والشبنائي وما تحت المجهز وما تحت الجبير ذل إلى الدروبي عن قبولها ضعيفة عن قبولها هذا قبولها ماش إجحفت إذا حس أزكى قد أزكى من عزني ضيوف حبوا أدبش الدروبي عن قبول ما عن قبول شيء يتطرق يعرض إليه إلى الثاني للصدق وماذا متحيراتي متحيراتي وَلَمْ يُمْنَعَ الْخُمَاسِيُّ فِي الْإِسْمِي Bela üzüldüm, öyle. Ne için men et mi? isimler vardır. Değil mi ha, Var mı? Sefercan? Kesef, böyle üzüldüm. Kavhattır, Sefercan. Beşhafada da mu? hatta lirübbedil ve hatta geliyor mu, hatta? Hatta. Eğer lazım geliyorsa, bir Hatta. Nam sayıtır. He? Nam sayıtır mısın? Eki az elfim püsle ki Yani, hatta lazım yani mutlaka diye. Kadirlik tahsini bekleyin, az huzuri bekleyin. Oldu mu? Onun isim var orada yani ha. Namda azıtır. Zahane! Hıh. Nafıççı Bu Canal, Kenal? Şunu yani? Fervayı neresinden? Mertedir. He? Mertedir. hatta, lazım diye mutlaka aldı. Kadşiler kere. Mesela, bu nazimi bey, oldu <gülüyor> uh, niçin, niçin yapmadık? İnhitaten <gülüyor> de hükümetli teali, <Yani>, oldu <oturdu> mu? <gülüyor> Dili, sanki, a, nerede kardeşim? Öyle, hatta tanrıları, lı lı inihat, yürütme delik, namide شري عندنا انا حتى ان يرجع على اسمي كان حتعني يشغل اسمي غيرها هو ابو ها ها حتى اسمي حط حط ادل ادل ادل حط ادل اول ده ديجله مع العمل يصير اول والhasil تيجي الحداد لو تحصيل حط يعني من حط كونه ولكونه الله أخف من الفعلين، ولك... ولكونه بوجرم أخف من الفعلين، مين ولكون أصغر اسمه خماس جديد هو نشن مثلا في عد في عد بشواتي بربلك لكون أصغر من الاسماء أخف من خماس ورضا عارض مع الأول أضو الأول وركونه من الفئدين وضو بقى له ولما كان في اسم حديث للعامل حاضراً ولتوني نخاف من الاسم لش على حادثي والسماعي والفعل طبيب داعمين، حالات قلب، زمان ضاق، ود الاستزامات فعل، الاستزامات فعلي فعلي غير فعلي غير معين، حالات زمان بالنسبة الفعل. بالنسبة الفعل. والزمان والنسبتي الفاعلين، الحالات والفاعلين، الحالات والثمانين والنسبتي الفاعلين، الأولي الأولي والنسبتي الفاعلين، ama öyle değil ha Benim. isim belki bazı öyle değil mi? Benim. ama dayı, bu dayı öyledir ha Benim. ama isim Seyyid yedir müalette değil mi ha? Benim. Ee, dar, dar, dar, dar. ama Darip yedir Daima şlese. Vadi kimde azkal? Vadi kimde azkal? Hayati daiman, daiman. Al hadesi ve zama ve nizbetle gay. Ama işe gidiyor. Bazen merkez odaya dönüyor Ama daimi değilde, daimet vartır ha. Daimen dezer? Dairemiz var Ama daimen dezer? Ama doktor var, rektör var. Haydi kardeş. Kim, kimsenin burada gelecek? Mahmut yok Mahmut, Mahmut. Ha nerede Mahmut? Gerdi. Ben bir şey çıkmadı ki. Seni görmedim.